فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهم العزيز العليم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 إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر حدهم بما ضرب للرحمن مثلا ضل وجوه مسودا وهو كظيم أو من ينشع في الحلية وهو في الخصام غير مبين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 وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إلا قال مترفواها إننا وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون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 فَلَمَّا جَاءهُ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالعذابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الْسَّاحِرُ دُعُونَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدْ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ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 فَلَوْلا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوَرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَدِرِينَ فَاسْتَخَفَّ قَوْمُهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ فَلَمَّا أَسَفُونَا تَقَمَّنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ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 إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل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 الأَخِلَّ بَوْيُومَ إِذِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُونٌ إلَّا الْمُتَّقِينَ يَا عِبَادِي لَا خُوفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ أَدْخُلُ الْجَنَّةَ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 التي أورثتموها أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن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 كَنَّ أكثَرَكُم لِلْحَقِّ كَارِهُنَّ أَمْ أَبْرَمُ أَمْرًا فَإِنَّا مُبْهِرِينَ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى وَرُسُلٌ عَلَى دَيْهِمْ يَكْتُبُونَ قُلْ إِنَّ كَانَ لِلرَّحْمَانِ وَلَدُونَ فَأَنَا أَوْلِيُّ الْعَابِدِينَ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 وهو الحكيم العليم وتبارك الذين لهم ملك السماء وال earth وما بينهما وتبارك الذين لهم ملك السماء وال earth وما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون